يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَمِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ وَداَا تَزِر وَازَِةُ إزْرَ أُخْرىَ وَإِن تَدعُ مُثقَلَة إ حلّهَا لا يُحْمَل مِنْه شيءَء لَا يُحْمَل مِنْه شَيْئء وَلَ كَذاَا قُررب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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروق وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وَمَا أنت بمسمع من إِنْ القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا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 وَمِن الناسَّاسِ وَالدَّوَىَبِّ وَالْأَنامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلكك إِماَا يَخْشَى اللهَّه مِنْ عبادِهِ العولمَا إِ اللهَّه عزيز ضَْفُ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 هُ غَفُور شَكور والَّذِي أَو حَينَا إلَكَ مِن الكِتابِه الحَبُّ مصدَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَ إِ اللهَّه بعبادِهِ لَ خَبير بَصير ثمَُّ أَوْرَفْنَ الكِتابابَ الذي نَصطَفَينَا مِن عبادنا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 لحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤلُ آ وَلُؤْلُ أَهُ وَلِباسُهُم فِيهَا حَر وَقَاواحَمْدُ للِلَّهَِّ أَذْهَبََّ الْحَزًا إَِّ رَبَّّنَا لَ غَفُورٌ شَكُ.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 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كننا نَعْمَل او لَم نُنَبِّكُمْ ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا عند ربهم الا ما قتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شريك في السماوات